أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أجازتم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم ليُذرتم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال فَغَوْمَ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ إِنَّ لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَجْمُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ